شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وتعلم من كرمه فهو مكرم وجزاء الحسن إحسان شوب من رحيم رحمان وربك يمنحها يمنحها يمنحها شهدا وحباها فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمان